قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا قُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِنَّ مَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدٌ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمُهَا تَحِلُّهُ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 حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه, سبحانه تَلافُ الْأَحْزَابِ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هَكَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ اسْمَعْ بِهِمْ وَابْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي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 تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا بتي إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا بتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 قال سلام عليك ساستغفر لك ربي ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله واجعل ربي وادع ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا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 وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف وخرج حيا أولا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 ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم وَارِدُهَا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم كفروا. قال الذين كفروا للذين آمنوا وليوا الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من قبل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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر في آياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد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 سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم